التواصل الوسيلة وأنا متعب جدا فأريد أن أنتهي من جزئية وأستأذن في التواصل الوسيلة قال وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به إنما إما يكون مأمورا به ايجابا أو استحبابا أو منهيا عن عنه تحريما أو كراهية أم مباحا لا مأمور ولا منه عنه فإذا قيل أن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بكل المخلوقات المعظمة أو ببعضها كالملائكة كالك... كالكعب كغيره رضي الله عنك أحصل الله لك يا جهد بلقيل أن ذلك مأمور به أو مباح طالف من قال أن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات الجميع لازم أن يسأل الله تعالى بجميع الخلق الشياطين والإنس والجن وهذا لا يقوله مسلم أو عاقل أو غير. فانقلب بل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابي من هذا أن يسأل بالليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر الأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما جاء من القسم ويسأل الله عليه بالخنس الجوار الكنس والذي إذا عس عس إذا تنفس وأسأل بالذريات والحملة يقرأ ذر حملة يقرأ فالجارية في المقسمات وأسأل بالتوراة كتاب المصطور في رق منشور لكن الأمور فإن لا يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فيا دليل على رؤيته وإلهيته وإلهيته وعلمي وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته جزاكم الله خيرا <تصفيق> فهو سبحانه يقسم بها لان اقسامه بها تعظيم له سبحانه ونحن المخلوقون ليس لنا ان نقسم بها بالنص والاجماع بل ذكر غير واحد الاجماع على انه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا اجماع الصحابه على ذلك بل ذلك من هي شرك من هي عنه. هذا شرك من هي عنه. ومن سأل الله بها يلزمه أن يسأله بكل ما ذكر أو بكل ذكر و وبكل نفس ألهمها فجرها وتقواها وأسأل بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر هذا الذي قسم به ويسأله أيضا بالبيت والصفاء والمروى وعرفة مزدرفة ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والكواكب والقمر المائك والمسيح والعزير وغير ذلك ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بي من أعظم البدع المنكرة في الإسلام ومما يظهر قبح ذلك الخاص والعام، مما يظهر قبحه للخاص والعام، ويلزم ذلك أن يقسم الله تعالى بالإقسام والعزائم التي تكتب في الحلوز والهياكل التي تكتبها التلقية المعزمون بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى فهي أن تكون العزائم والاقسام على التي يقسم بها على الجن مشروع في دين الإسلام وهذا كان يستلزم الكفر والخروج من دين الله بل ومن دين الأنبياء أجمعين وإن قال بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم بمعظم دون معظم المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جاوز بعضهم الحديث لذلك أو بالأمبياء والصالحين دون غيرهم قيل له بعض المخلوقات أن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيئا منها لا يجعل شيئا منها ندّل الله فلا يعبد ولا يتق عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يزد له ولا يُلغى إليه ولا بمقلوق بمخلوق كما ثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال لا تحلفوا الا بالله وقد ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين ولا فرق بين نبي ونبي وهذا كما سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وان كانت معظمة قال تعالى ما كان البشر أن يعطيها الله كتاب وحكم النبوه ثم قل الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أروابا أمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون وقال تعالى قل والذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف عنكم ولا تحويل اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم من وسيلة أيهم اقرب أقرب رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا قال طيفا من السلف كان أقومون يدعون المسيح والعزير والملائكة فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي وأخفون عذابي كما تخفون عذابي كما قال الله تعالى لن يستنكفى المسيح يكون عبدا لله ولا المقربون وما يستنكفى عن عبادته وأستكبر فستخشرون إليه جميعا وقال تعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فبين ان اطاع لله والرسول الرسول فقد الله وبين أن الخشى والتقوى الله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقي مخلوقا ربنا خشى التقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق قال تك مخلوق قال تعالى أن أمردو ما أتاهم الله رسول وقال حسوبنا الله سائتينا الله من فضله ورسوله إن إلى إلى الله رغبوا وقال إذا فرغت فنصب إلى ربك فالغب فبينا سبحانه وتعالى أن كان بغي هؤلاء أن يرضوا بما أتاهم الله ورسوله ويقول حسوبنا الله سائتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله رغبوا وجعل الرضا بما أتىه الله والرسول لنوصط من يطع الرسول فقد أسعى الله وبين, وبين الله تعالى في تبريغ أمري ونهي وتحليل أن رسول وسط بيننا وبين الله في تبريغ أمري ونهي وتحليل وتحريمه ووعدي ووعيدي فالحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال وما أتاكم الرسول فاخذوا ومنهكم عنه فانتهوا فليس الأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله والأموال المشتركة له كما للفيئة والصدقات أن يرضى بما أتاه الله ورسوله منها ومقدار الحق لا زيادة على ذلك ثم قال حسبون الله فإن الحسب هو الله وحده فما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبهم الله أجد والمراد أن الله تعالى كاف للرسول ولمن اتبعه فكل من اتبع رسول فالله كفيه وهديه وناصره ورزقه ثم قال تعالى سأتينا الله من فضله ورسوله وأيضا قال سأتينا الله من فضله ورسوله ثم قال إنا إلى الله رغب فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات فقد تبين هنا أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام ولم يجعل لأحد من المخلوقين عم سواء كان نبيا أو ملكا أو ملكا أن يقصن به على الله ولا لا فعله ولا يتوكع عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى وقال قل دعوا الذين أزعمتم من دوني فلا يملكون كيشفى الدوري عنكم قال لم يكونوا اتقال ضرد في سماواته الأرض ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما, وما له منهم من ظهير من ولا تنفع شفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن فقد تعددنا سبحانه ومن دعا شيئا من دون الله وبين أنه لا ملك لهم مع الله ولا شرك في ملكه وأنه ليس له عم ولا ظهير من مخلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة عبادة واستعانة ولم يبقى إلا الشفاعة وهي حق لكن الله العالي قال ولا تنفع شفاعته عنده إلا لمن آدين وهكذا تبي يعني دلت الأحاديث في الشفاعة يوم القيامة إذا أت الناس آدم وول العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى فاردون كل واحد منهم على الذي بعده حتى يردون موسى إلى حتى يردون موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا إلى محمد وتكون الشفعة فبين المسيح أن محمد هو الشفعة المشفعة ولأنه عبد غفر الله له ده بقى متأخر على يمكن أن تكون إلا بإذن الله جل على حتى وجه الأنبياء خافوا من ذلك لأنه لم يؤذن لهم حتى جاء النبي قال أنا لا أنا لا لأن الله أذن له وهذا كله بيان أن الأمر كله الله تعالى والذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله تعالى له ثم يحدر الشفيع حدا فيدخل من جنة فلأمر مشيئتي وقدرة اختياري الشفعاء أفضل أوجه الشفاء وأفضلهم هو عنده الذي فعله بكمال عبودياتي وطاعة أنباتي ومن فغطي ربه فيما يحبه وارضاه وإذا كان الإقسام بغير الله الرغبة إليه وخشاتي وتقوى نحو ذلك هي من الأحكام التي تشترك فيها فليس المخلوق أن يقسم به ولا يستحق عليه ذلك فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين نقف عند هذه المسألة فسؤال الله بخلقه بأنه لا يجوز الإقسام على الله تعالى بأحد من من الحوال هذا سؤادا مع الله لأن الله لا جابر له سبحانه وجل في علاء على شيء لا يجوز الحلف غير الله لا يجوز أيضا جل في علاء نقف عند هذا استسمحكم لو في أي سؤال تفضلوا